بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن Kusamaat ve ala şeytan imman Sefat bağuş ya bu takib, festeim öm aşed, çalıq aman çalıq, ina çalıq Altyazı وَكَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذلك قنا <تصفيق> غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنك ذلك نفع ما <تصفيق> كُن. 129. فرمون في <تصفيق> جنات النعيم lấy đi من معين بيضا ها <تصفيق> يزفون pře Àpon يقول ain لمن kang laminaang متنا di na aizamit nawagkun فَإِنَّهُ بِمَنِ إِنَّ إِلَّا مَوْتَ فَمَن أُولَاوِ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِ إِنَّنا أصل الجحيم إنها شجرة أُرُجُ في أصل الجحيم يطلُه كأنه إِنَّ نُؤْمَلَ آكِلُونَ مِنَّا فَمَا نُؤْمِنُ مِنْهَا, منها الْبُقُونِ قُمْ إِنَّ لَهُم عَلَيْنَا مِنْ إنهم <تصفيق> الفوآل أنا عاقبة المُنذرين إلا الله المخلصين وَجَاءَ النَّاسُ يَسْتَنْقُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انظرا نظرا في النجوم فقالوا اني سقيم اتولى عنه مدبرين لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يغفون قال أتعبدون ما تنهون وَمَا وما تعملون وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي أبلي من الصالحين فبشرناه بظلام حليم فلم قدقت الرؤيا إنا Altyazı <tıklar> se não apa vi Oh فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُضَّبُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي La, <laughs> then 119. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون وللبيح <تصفيق> فَكَفَأُوهُ بَنَسَرُونَ فَنلُمُونَ وَلَمْ قَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِأَيِّ دِينٍ لا تعل عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أف يستعجلون فإذا ham um.